بسم الله الرحمن الرحيم ما لي ما ما بِهِ وَبِرَبِّهِ وَرُوحِهِ وَبِرَبِّهِ وَالْقُرْآنِ لَحْكِهِ وَأَبَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَطِيبِ احْتَرِمُونِي فَأَطِيعُونِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والله على ما نقول وكيل وعاهدتكم يا اهل الله وميتاقي واسماؤه المقدسه بكلمات الله التامات ما بعزته وسلطانه بجبروته وطاعته في خلقه وعظمته وعرشه وكرسه فعرضه وسماواته وجنته وناره فخلقتم كليمان بن داود عليه السلام ألا يخالق أحتك ولا ميثاقكم ولا عما عم ينزل الله إليك قدس يعود شيء من معصيتك بعده يومنا هذا ما يومك الذي تسميته ذلك اليوم من اوله الى انتهى فذكروا هذه العه بهذا اليوم الذي عاهدتم بني الله بيننا وفين كل كثير مركين وهذه طالبكم من كل أن أنتم خالقتم للعمل إن بني آدم فلا دعوها خالق أحد شكم من جيبشكم أن تأخذ رب النيه فاخذت لذلك فقلت سننه ورانا بهذا الملك المسلط علينا ما بخاطس التي سخر لها نها بذلك هي فتوت ومبوس واوبس فاوبسين وله استيناس فإني خلقنا عهدك وأثروا في جميع بنيات من وبنات عبوا فأنت في علمنا ومن دمائنا وأشعارنا وأبشارنا لعومنا عندك فلا يعفقنا من بعدها وبعدك فخاتم سليمان الداود على الجن والشياطين من الإسلام على الجن والشياطين فالغيلان السعوة ومفضيان فالآيات وبعرمتي هذه اللاحب فلا حول ولا قوة إلا الله العلم العظيم هذا دعوة سباسة السيد أبي الحسني عليه الشابلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختجب عن الأبصار فلا يرى رب السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن من الورى الذي عجز كل شيء عن كيفية ذاته وكل واصف عن واصف صفاته لا ينغ كنها كيفيته الواصفون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظه ما وهو الآري العظيم المتفرد الملكوت المتعزز بالجبهوت الذي جل في بقائه وعز في مقائه باسط الهوى إلى أركانه وقاهر العباد بلا أحوانه رب الغلبات والنور الظل والحرور والبحر المتجور المكشف على جميع الأمور الكبير في سلطانه الدائم في ملكه الشديد في بطشه القوي البعيد في مكانه الصمد في أبدية والله الذي لا إله بلا هو الملك المعبود. مخرج الأشياء من العدم إلى الوجود فسبحان الله بالجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين المنصوف بالكمال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تزخر لي المغوث الأربعة وهم مابير وكنطن وقصور وطيكا يقضون حاجتي قطاعا يكون لي فيه خير الدنيا والآخرة متممة لجميل الخاطمة أجيب أو عجل أبستغفر الله والحمد لله توكلت على الله واستعنت عليكم لله وبأسمائه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر أقسمت عليكم أيها رغوث الأربعة وهم ماذر وكنطن وقصور وطيقا وعلى جميع قدامكم وأعوانكم وأتباعكم وأشياعكم التوراتية وبالعشر الكلمات والعزائم العبرانية وبالإنجيل وما فيه من التحريم والتحليل والحروف والعزاهم السريانية وبالزبور والطور والكلمات التامة والأقسام الربانية وبالقرآن وما فيه من الأسماء والآيات والأحكام الفرقانية وبياهيا شراهيا قيلون أدنائم حصباغوث آل من فلا أقسم بمراقح الجون وإنه لقسم لو عظيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وعتوني مسلمين مصرحين مطيحين لله رب العالم سبا سبي سبا سبا سبا سبا سبوكة سبوكة ك بعد من ك من كضط كطم كظنظام كظنظم تت تقت تحلت طاق طاق مطوق مطوق أ الروش الأرب أصحاب الأجلاد المطوبية أ المارية أين الهائية أين المائية أين الطابية. أين السحابية؟ أين الغنمية؟ أين العلبية؟ أين السفلية؟ أين السقالية؟ أين الطماطم؟ أين الزوابعة؟ أين التوابعة؟ أين الطيارين بين السماء والأرض؟ أين بن الغيلان؟ أين الغيلانية؟ أين درد من؟ أين كرد أين حميس؟ أين أين صاحب جبل الدخان أين قمارش أين قارش أين الراكب على الفيل؟ أين المتعنم الثعبان أين زمزم أين جمضيانة الحديم أين التحرج الطبيل أين الصادون أين العادون أين الصادون أين الصادون أين, الصادون؟ أين, الصادون؟ أين العادون, أين العادون؟ أين أصهار الشحيق والنهيقي؟ أين جردان أين سرخان؟ أجيبه وأسمعه وأهتِه وأهتِه السمع والطاعة فاعطيعوا لما يروحي إليكم بالله وبعزته وجلاله وبحق القلم وبحق اللوهي وبحق جميع الأنبياء وما أنزل عليهم من العلم. أن تابوا إلى أسماء الله تعالى وأنزلوا وبالحق أنزلناه وبالحق أزل ولا تتأخروا عنها أولكم وآخركم تحضرون الساعة الساعة ولا يعصي بعضكم بعضا أقبلوا ولا تخافوا إنكم من العبئ إلى غل ولا حريق ولا مكر ولا غش فليبلغ منكم الحاطر الغائبا ولا علبان إلا على الظالم الساعة الساعة العجل العجل ألواحا من ألواحا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أقدموا أيها الرؤوس الأربعة وهم يا ماذير ويا كنطن ويا قصور ويا طيق أنتم وقدامكم وأعوانكم وأتباعكم بما فضلكم الله من جميع اسمائه وكل الخدام يتمثلوا أمري ويراعوا حقي ويقضوا ويتصرفوا فيما الله تعالى على أحده وميثاقه ألا نصرفهم في معصية إلا فيما يرضى الله تعالى وكان الله مسؤولا وأوفي بعهد الله داعهة ولا تنقضوا ليمانا بعد توكيدها فقد جعلت الله عليكم كفيلة أقسمت عليكم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العليا والآيات الكبرى والكلمات العلى فبالديجور إليه المتهى الأعلى الرفيع الأعلى المحجوم في السماء يرى ولا يراه لا يتحرك الذي يتجلى ربه للجبل جعله دكا وخرب سعقا أجبيات يا الملك الذي له ألف رأس في كل رأس ألف وجه في كل وجه ألف فم في كل فم ألف لسان وكل لسان يسبح الله بنغاة مختلفات لا يشبهه يسبح الله بلغوات مختلفات لا يشبه بعضها بعضا من عبرانية الوحدانية أجب يا ميتطرون. الملك الذي يأخذ الأرواح بطاعة الساعة بحق الأسماء التي تقدست بها تحت الكرسي عز وجل وبروس الأجناد المقدسته بالنور الذي هو في يدك فيه ثلاثمائة أقدة تضربها وجوه المرضة والشياطين إلا ما جبت إليّ جلبا أجبيا طل هكفياء إجبيا الملك الكريم والرئيس الحليم صاحب فلك الرابع والمقام السابع الذي هو لله ساجد وراكع والكلامه عز وجل ساني أجبيا ماذير الذي إمامته كللة تر والياقوتي عجبيا كم ضم صاحي القلم الذهبي والمحبرة فضة أيطاه الذي تخاف منه جميع جناته أجبيا قصور الذي إذا مشى تزعزعت منه جميع آكامه وتختار له جميع قبائله. أجب يا طيكل الذي يحزم جميع السياسي ولا يرد كلامه وينفذ في جميع الأعمال آمِعون خدمه وألزمون الخدمة والوقار. ومكنوهم لقوتكم وأعينوهم لغدانكم وأجنادكم وأعبانكم وأتباعكم أجب يا ميتطر الذي يسبح الرعب بحمده والملائكة من غيفته أجب يا أشد الذي يحكم على العلمية والسفلية أجيب باك الله فيكم عليكم بحق هذه الأسماء والآيات وأبعجوهم لحاجتي إذعاجاً حتى ينفج في جميع ما آمرهم به ولا يؤذنني في يغلتي ولا في منامي ولا يغرر أحد من أهل بيتي ويكون بي حرزاً وحسناً مانعاً حتى لا يصل إلي شيء ولا يطهرني من الجن والإنس احفظوني من كل شيطان رجيم أجيبوا واحطروا إلى أصحاب كل يوم مهما دعوتهم لما أردتم أو سؤال يكون في حاجتي وأي حاجة كل فيها قاطين ومن كل عدو رماني أو يظلم لظلم أو سوء أو خديعة عليه من تقمين أمروهم لا يفارقوني ما أذكرتهم أو ما أذكركم أو ما أذكرهم بحق السباسر وبحق ما قاض وأجنادكم وأخوذكم أولادكم وبحق الذي له ما فوق الفوق وما تحت التحتي وما فوق الأرش وما فوق الكرسي وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوم أجيب أيها الختام من أقدار الأقاليم السبعة من فوق أطباق السماء نازلين ومن تحت أطباق الثرى طالعين وتصرفوا في حاجتي هذرت لها قاطين طائعين محفين قاطين طائعين مجيبين وإلى بساطي هذا جالسين وتوكلوا بكذا وبكذا في أسرع وقت وأبهل ساعة بحق رؤوس الأربعة وهم آذر وكنطا وقصوم وطيقا وبحق أقسمت به عليكم وبحق السر المحسون المكنون الذي هو بين الكاف والنون وبحق السر المحسون المكنون الذي هو بين الكاف والنون إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكروا موزا وخطوط سباسبي واقطعوا السلاسل وأخرقوا الحجبة وبني المقاصلة وشفوا الهوى وافتقول الجوى وأظهروا براهين الأسمى وبينوا لي كل خيديتي وبينوا لي كل خبية وخفية واكشفوا كل شيء يسميه لكم كشفاً أفهمه دون الأشكال والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوا لبعضها كذلك يحيل الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون اهتروا وعظهروا برهان الإنجابة بحق السبا سبا فلغى يا هبي بعق الوري والإيراني وبعق الوهود والإيماني العجلة العجلة الباحة الباحة الساعة الساعة وبعق الروس الأربعة وهماتج وكمطم وقصور وطيكا وبعق صفصف صفصف وأين ضردم دردم وأين شردم شردم وأين كردم كردم وعين تمد من تمد من وأين التماممة التماممة وأين الطماطمة الطماطمة وأين شمس بن شمس وأين الأعوان الأعوان وبحق ما تلبته عليكم وبحق من قال يا أيها الملوئي كنياتين بعشرة قبل يأتون بثني فإن أطيف وتخلفتم ألي فقد استهزأت لحقي وحقهم وأنا بريء منكم وهم قاطعون عليكم ويستخلفون لي ويستخلفون لحاجتي قوما غيركم وأنتم تعلمون ما يحل بكم العجل العجل الواحل الواحل الساعة الساعة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا مره وما يعجب الربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصهر من ذلك ولا كبر إلا في كتاب الله ولا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يأتون كرجال وعلى كل قوم يأتين من كل فج عميق الحذر الحذر يا معشر الجن إنما معي اسماء من اسماء الله الأعظم وآيات من آيات الكرام الواحم الواحة قبل نزول الملائكة عليكم محظوظة تحيط بكم الصاقات تجركم تجذركم بسطوات غاطعات وبسر البارقات وصراحات مزعجات وملائكة غلاظ شدال لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا سماء يغلكم ولا جبل يا بركم فأين ترهبون وأين تذهبون وأسماء الله وملائكته محيطة لكم ليس لكم منهم راحة حتى يأتوني أجمعين يا فإن أبيتم عصيتم فعليكم غضب من الله وملائكته ورسله يرسل عليكم شراغ من المال ونحاس فلا تنتصران قل هو القادر على أن يبعث عليكم عدادا من أرضكم أو من تحت أرضكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويبديق بعضكم ما سبعه انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يقعون أجبي أخذ تعام لحق هذه الأسماء انزلوا أيها الهدوك الأراضية العلمية والسفرية بيني وبينكم بارك الله فيكم عليكم العاجل العاجل الباحة الباحة الساعة الساعة يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بارك الله فيكم وعليكم يا أرباح المقدسة بارك الله فيكم عليكم انصرفوا إلى مواطنكم بارك الله فيكم وعليكم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يَنَّ رَبَّ كَوْحَا لَهَا يَوْمَيْنِ